ذاب وهم في الاخره هم الاخسرون وانك لتق القران من لدن حكيم عليم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 كما في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم والقي عصاك فلما راها تهتز كانها جان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 فَلَمَّا جَاءَتْهُم آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَتَنَظُرْ كَيْفَ كان عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ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 منطق الطير واوتينا من كل شيء ان هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون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 قالت يا ايها الملأ انني ألقي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم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 وكذلك يفعلون وانني مرسله اليهم بهديه فناظره بما يرجع المرسلون فلما جاء سليمان قال اتم بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون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 فَلَمَّا جَاءَتْ ثَقِيلًا هَكَذَا عَرْشُكْ قَالَتْ كَأَنَّهُ أُوتِيَ الْعِلْمَ مِن قَبْلُهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ انها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخلي الصرح فلما راته حسبته لجة وكشفت نسقيها قال انه صرح مرد من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 ام خَلَقَ خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة فأنبتنا بِهِ حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون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 وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا واباؤنا ايننا مخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا اسطير الاولين 117. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان وَلَا المجرمين عَلَيْهِمْ ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيق مما يمكرون الْوَعْدُ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين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 وهو العزيز العليم فتوكل على الله انك على الحق المبين انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين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 بَتَمَ مِنَ الارضِ تُكَلِّمُهُم أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُقِينُون وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا مِّمَّن يَكْذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يوزعون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 111. في الصور ففزع من في السماوات وما في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين 112. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب